الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم آل ذمودين أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الثالث. الثالث الثالث في مجالس مدرسة الجمعة نصب الله عز وجل بمنه وكرمه ورحمته وفضله أن نجمعنا جميعا في الجنة مع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كما جمعنا في هذا المكان هو ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله عز وجل أن يكتب خطابه أن يثبت أجوره وأن يجعل هذا الوقت الذي تقطعونه لأجل هذه الجلفات في ميزان حسناكه وأبشروا, وأبشروا وأبشروا وأملوا فإن خير ما ينفقه العبد في دنيا هو الأوقات التي ينفقها في طاعة الله عز وجل وهي أمرت أمرت ساعات عمره هذه الساعات التي يقضيها في طاعة الله عز وجل والعلم إنما يطلب للعمل العلم إنما يطلبه العمل وليس فقط ليكون على اللسان كما قال الحسن العلم علمان علم على اللسان فذاك حجة الله على بني آدم علم على اللسان يعني لا يعمله صاحبه به لا يعمل به وإنما هو فقط معلومات في ذهنه يتحرك بها لساله لم تتحول إلى عمل لم تظهر على جوارحه لا في بصره ولا في سمعه ولا في يده ولا في قلبه أيضا النوع الثاني من العلم العلم أنه الذي يثمر العمل فيكشر العبد لله فيخضع لربه ويحبه ويرجوه فيخافه العلم الذي يكثر العبد لله والذي يجعله يعامل الناس برحمة وتواضع فيتقي ربه ويتواضع لخلق الله عز وجل ويرحمه العلم الذي يكفه عن الحرار والذي يقوده ويسوقه إلى مراض الله إلى طاعاته والعلم حتى يزكو وينمو وينتفع به صاحبه يمر بمراحل له مراتب أول مرتبة حسن الاستماع أول مرتبة حسن الاستماع يكون خالصين من المشاهد خال القلب المشاغل مقبل على العلم فيحسن استماعه مرتب الثانية الفهم يفهم ما يسمع وإن أشل عليه شيء ثالث مرتب الثالثة الحفظ يحفظ ما فهم والحفظ هو الأصل في العلم. بعد فهم يحفظ مثال وحفظ العلم نوعان أعلى نوعيه حفظ الرعاية يعني يرعى علمه بالعمل وهي المرطبة الرابعة بعد الحفظ العمل إذن يسمى يفهم يحفظ يعمل المرطبة نكيرة ينشر ينشر هذا العلم يبلغه لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فمن الذي يبلغ علم النبي؟ نبي آخر؟ لا، أمته. كل هذه تريلي أدعو إلى الله على تصيرتي أنا ومن يتبعني. وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولم. أيه؟ من هذا كله حتى يزق العلم بالسمع والفهم والحفظ والعمل والنشك البلاغ. هذا كله لا يتأكل العبد إلا بتوفيق الله والموثق من وثقه الله الموثق من وثقه الله الله عز وجل لنا ولكم التوفيق نوع على كل شيء قدير البشرة أبشر بها أخواني جميعا وهذه البشرة من البشريات الحسن التي ترتاح لها النفس ونفسه بشر بشرة حسنة وأنتم إن شاء الله تقبلون البشرة ما أتحبوين البشرة البشرة لكم جميعا ولأمثالكم من من يحرصون على تعلم الخير قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخرج إلى المسجد يخرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه إلا رجع بأجر حاج تامة حجته بشرة جميلة صح؟ جميلة فيما نحن مرسول جداً بيتحق أيهم جميلة جميلة على فكرة هذه البشرة يتحقق الأجر فيها ويثبت إذا جئت إلى المسجد تريد أن تتعلم خيرا حتى ولو لم يحصل لك مجيئة من أجله إزاي جاءت تتعلم خير ولجاءت الشيخ اعتقد عن الدفع ثمث أجرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يريد إلا أن يتعلم خيرا خرج إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا وأنت خرجت من بيتك إلى المسجد لا تريد إلا أن تتعلم خيرا ثبت الأجر لك إن شاء الله تعالى أجر حجة وهذا الأجر قد يحصله العبد كل يوم بل قد يحصله في اليوم مرات كثيرة جاي بلد. بقصد أنه لا واحد يعلن آية إما تفسير الآية أو تدودها قصد شخص يعلم مسألة من مسائل الدين فهذا القصد يثبت لك إن شاء الله تعالى أجرى كمن حج حجة كاملة فأسألوا الله عبدالله أن يرزقنا وإياكم ذلك